التقديم حسن مبارك الربيح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نحيي الحضور في هذه الليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندوى حول منجزات الشيخ الفضل تأتي هذه الندوة الخامسة لهذا العام مختلفة عن الندوات الأربع المنصرمة من حيث الطريقة والعدد فعلى مدى أربع سنوات كان المنتدى يدعو شخصا واحدا لتسليط الضوء على جهود الدكتور الشيخ الفضلي ونشاطاته المتعددة ففي الحادي عشر من رمضان 1428 للهجرة ففي الحادي عشر من رمضان 1428 كان اللقاء الأول مع الشيخ محمد العباد في محاضرة بعنوان الشيخ الفضلي الشخصية الاستيعابية وفي الثامن عشر من رمضان 1429 لهجرة كان لقاءنا الثاني مع الأخ باقر الرستم في محاضرة بعنوان الشيخ الفضلي الإنجاز الكبير لمدرسة الشهيد الصد وفي الثالث عشر من رمضان 1430 لهجرة كان اللقاء الثالث مع الشيخ إبراهيم الرضي في محاضرة بعنوان الإحياء الإسلامي في كتابات الشيخ الدكتور الفضلي وفي التاسع من رمضان 1431 كان اللقاء الرابع مع الدكتور أحمد اللويمي في محاضرة بعنوان التجديد والتعددية فضل الله والفضل أنموذجا أما في هذا اللقاء الخامس والذي نجتمع فيه في هذه الليلة الحادي عشر من رمضان 1432 للهجرة فهو لقاء من نوع آخر حيث ستوزع الندوة على أكثر من قلم وباحث يقومون برحلة في أكثر من مدينة من مدن الشيخ الفضلي المهجورة منها والعامرة فالكتاب أشبه بالمدينة يشوقك لاكتشاف معالمه ويدعوك إلى الاشتراك معه في عملية البناء أو الهدم أو الإزالة والترميم وقد يسأل سائل لماذا هذا الاهتمام المتواصل بالشيخ الفضلي والإجابة على هذا السائل نقول بأن الاهتمام لم يكن منطلقا من أن الشيخ ولد في العاشر من رمضان 1354 للهجري وحسب بل انطلق اهتمامنا لأن الشيخ خلف لنا من المدن الفاضلة ما يرب على خمس كتابا فهو احتفاء بهذه الولادات والإنجازات العلمية والأدبية وهو دعوة إلى ضرورة قراءة هذه المؤلفات والتفاعل معها حوارا ومساءلة ونقدا وانطلق الاهتمام أيضا لأن الشيخ يعد من القلائل الذين سعوا في العلاج الديني والاجتماعي والفكري بشكل عملي ومنظم وطريقته في التأليف تشهد على ذلك خاصة في انشغاله بتطوير مناهج الحوزة فهو احتفاء بالعمل الدؤوب وإشاعة النقد العملي وينطلق الاهتمام أيضا ليس لأن الشيخ ابن الأحساء وحسب بل لأنه ابن بار لكل بقعة يحل فيها فلا تخلو بقعة من هذه البقع من مشروع كتابي منفذ أو عطاء علمي عملي له والأحساء حرية بأن تقدم جزءا من الوفاء لهذا النبع الذي تفجر منها ليصل إلى أماكن أخرى ويبقى في مجرى الزمن إلى ما شاء الله نجتمع هذه الليلة وبعد أربع ندوات لنؤكد على التواصل والتفاعل مع الأفكار بالطريقة التي تجعلها حية تتنفس وتنمو وتتزاوج وقد تتعارك في نزال أبيض لا قتال فيه إلى أن تكون متنوعة في ثمراتها ونتائجها كل ما نرجوه قبل أن نبدأ الندوة من الأخوة المشاركين قدر الأمكان لأن المشاركات يعني إلى الآن وصلت إلى ست مشاركات فقدر الأمكان إذا كان هناك يعني يعني إحنا مبدئياً عطينا كل شخص خمسة عشر دقيقة إن شاء الله الخمسة عشر دقيقة تكون كافية وإذا كان بعد قلص يكون أفضل يعني إذا كان يستطيع أن يعرض موضوع أو يعطينا الأشياء المهمة في اقل من خمسة يكون أفضل فيعني خمسة عشر دقيقة معقولة لكل شخص يكون يعني مدة الندوة كلها ساعة ونص تقريبا يعني إن شاء الله على الحادي عشر والنص ونترك النصف ساعة هذه للنقاش مع تحيات تسجيلات مثل القائم عليه السلام ومنتدى السهلة الأدبي